الحمد لله طاضر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا مني أجنحة مثلا وثلاث أربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتهي الله من الناس الرحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الارض ومن الاماش تمن شيئا بعد ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع حدا يدني ما الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقابيل الكمور وقدر مقادير الخالق واجالهم وقسم بينهم معايشهم واموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له جن عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والضيير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خريطته وخيرته من بنيته بعده إلى الجنة داعيا وللإيمان منابيا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 ألا وهي السنة المطهره زادها الله بفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام حديثنا بعض الله عز وجل في هذه الساعة المباركة عن حق الزمالة والجيرة حقوق الجروبة والجيران اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا جعل للمسلم على أخيه حقوقا بل إن الله جل وعلا جعل للمسلم على سائر الناس حقوقا وتتأكد تلك الحقوق إن كان طريبا لك أي إذا كان جارا لك أو إذا كان زميلا لك في العمل فلا شك أن الحقوق تتأكد أفسها وأن الله جل وعلا قد أوجب عليك أمورا وخصالا من خصال البر والتقوى نحو الاخوه ونحو الجيران على وجه العمور فمن حقوق الاخوه والزمانه اولا النصح لله عز وجل ثانيا الحفظ والبغض في الله تعالى ثالثا حفظ عرض اخيك او حفظ عرض زميلك أن له في كل وقت وحيد اذا جعل الله جل وعلا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الحقوق ينبغي عليك أن توفرها تجاه إخوانك وزملائك وجيرانك. فمن ذلك الحب في الله والبغض في الله وتذكر معي رحمة الله لانك كثير من الناس لا يفقه المراد بالحب في الله والبغض في الله أي أنك لا تحب فلانا إلا لله عز وجل أي لكونه قد أتى بطاعة أو عبادة أو بطربة يتقرب بها إلى الله عز وجل فقد أوجب الشارع عليك أن تحب مخاك لأجل ذلك وان كنت لا تستخفها أو إذا كان لا يروق لك أو إذا رأيت منه أموراً أو بعض التصرفات التي ربما تضايقك لا ينبغي أن إن المؤمن لا يبغض من كل وجه أبداً بل يبغض من وجه الذي فيه المعصية والبعد عن الله عز وجل فقبض فيه تلك الخصال السيئة لا أنك تبغض أخاك جملة والحب لله عز وجل كذلك أن تحبه لأجل العبادات والطاعات. ولاجل خصال الخير والبر وان تبغض فيه عكس ذلك من الخصال لا انك تكرهه جملته ومن هذا الخطا الشائع الذي يقع فيه كثير من الناس يقول انا أبغض فلان او انا احب فلان بل هذا جزئي يتعلق بخصال العباد فانتبه لتلك القاعدة فإنها مهمة جدا. الحب في الله والبغض في الله امسقه الايمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنة ابي داود من حديث ابي امامة البهر رضي الله عنه ان النبي صلى الله وقال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فاستكمل الايمان من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله اتضاء وجه الله عز وجل لان شيء من آخر. لان ولا لأجل أن يتقرب من يظهر لهم محبة والوضع وهو على خلاف ذلك بل ينبقي أن يكون ابتغاء وجه الله صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان إذاً إذا لم اي لعذ تلك الخصه حب في الله والبغض في الله على الوجه الذي بينته فان خصال الايمان لا تتم يبقى نقص الايمان وهذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري للحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان في السادسه قال ان يحب المر لا يحبه الا لله يعني لا لمصلحه ولا لحاجه اخرى ان يحب المر لا يحب الحفظ والكراهية لأكله لا ينبغي أبدا أن تكن الحفظ والمطور يزمين لك فإن الزمانة في العمل أو الشراكة في تجارة تؤكد حقوقا اكثر وأعظم من مطلق الاخوه في الله عز وجل فكلما كان الممر ذا خرابة لك فإن حقوقه عليك تكون أعظم من تلك الحقوق ايضا النصيحة لله عز وجل بذل النصيحة يا إخواني أمر مهم جدا لا يغفل عنه كثير من الناس ومن النصيحة إن كنت ترى أن مصلحة تعود على أخيك وهو لا يراها فينبغي عليك حينئذ أن تبذل لهم نصيحه لا ان تكتبها استئثارا بعض الناس لا يحب ان يكون احد افضل منهم بل ان من حقوق البطوله في الله عز وجل ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك وقد ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى في حياه علوم الدين أن كانت عنده فقران في بيته، فقال له أحدهم: لو اشتريت اثناً حتى تنفوا الفقران عن فقال إني أخشى ان تنفوا الفقران من بيتي، فتذهب إلى بيت جاري، فلا أقول بذلك قد أحببت لنفسي ما أحببت لاخي هذا ذكره إمام الغزالي رحمه الله تعالى في تأثق حقوق الاخوه والجيره وسوف نأتوا كلاما كثيرا يتعلق بحق الجار ينفذي أن, لأخيك. أن, أن وجه الله عز وجل وفي عليه وسلم أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى ايتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم يعني مما كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس قبل الإسلام أما تدخل في الإسلام من التساسيات التي ينبغي أن تراعيها المسلم. النسخ لكل مسلم اذا قد نصيحة اوى واجب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الصحيحين من حديث ابي رقية كريم بن نفس الداري رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة ثلاثة. قلت لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم تذكر الدين النصيحة فالنصيحة من اصول ديننا يا إخواني وأيضا من الأمور الواجبه عليك تجاه إخوانك أو زملائك إذا له مصلحة تعينه على امر دينه ودنياه فحاول ان تسعى له في حضاء تلك المصلحة. اذا رأيته يحتاج اليك في مشورة او ان تصل الى من لا يستطيع ان يصل هو اليك. فينبغي عليك ان تبدل ذلك بالله. الناس ربما يستطيع ان يصل الى مسؤولين كبار في الدولة. ونستطيع ان يقوم وراء ذلك بخدمة اخوانه. وبحث الناس قليل لعيدته. ضعيف الامر. الناس من الاعراض كانوا لا يستطيعون ان يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما اتسع الار ودخل الناس في دين الله. كلما شق الار على بعض الناس ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال. فبعض الناس كانت لهم حاجات يريدون ان لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون الوصول إليه فأضر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجات الإخوات فقال لهم اشفعوا أي إذا جاءت أحد في حاجة يريد أن يصل إلي ولا يستطيع فأوصلوا إلي الحاجات وفي تقاعدة عظيمة فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصل. هذا أمر مهم جدا. وعلى عكس ذلك ان بعض الناس فلا يستأثر بمثل هذه الأمور لنفسه. ويرى ان في ذلك عزا ونفعة له كلا ان العز والنفعة لك في الدنيا والآخرة ان تسعى في قضاء حوالي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من كان في حاجة اخيه كان الله الله كان الله في حاجته وحسبك من كان رب العزة جل وعلا في حاجتك فإنه يقضي له الحاجات ويوفق عنه الكربات وييسر له الامور ويصد إليه الخيرات وأنت الآن. ربما تستطيع ان تقوم في حاجه في اخوانك باي شيء بنفقة بكلمه طيبه بنصيحه بان تشفع له عند من لا يستطيع ان يصل هو اليه ربما انت غدا تكون في موطن الحال الامور خفقا والاحوال لا تدوم يا اخواني فان كنت اليوم قادرا معين فوقما دارت الدائرة عليه وتكون انت في موطن الحاجة وتتمنى عليهم لو انك كنت في حاجات اخوانك ساعيا ولأمورهم جدا. ايضا ان تحفظ عرضه. يعني من الغيبه والنميمة ونحوها من الامور التي يكرهها اخوك. ينبغي ان تحفظ عرضه. وقد ورد في سنة ابي داود من حديث ابي امامه الباهي رضي الله عنه. الانجرية صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من عورة تتبع الله تتبع الله عور ايديك. الله جل وعلا يكشف عنك اسطار. فتنكشف الاسطار. بعدما كنت مستورا. الله جل وعلا يكشف سترك لانك قد تنبعت العورات وسعيت في كشف المستور عن اخوانك واخوانك. الله عز وجل بل ينبغي عليك ان تستور. اللهم الا اذا كان فاجرا مجاهرا لا يخشى احدا ولا يخاف رب اذا كان فاجرا مجاهرا يعني نفعل المعصية جهارا او ان اشتهر بالفسق والفجور فمثل هذا ينبغي ان تحذر الناس حاجة يعني التحذير تجنبكم الفلاك تجنبوا فلان فأحب فلان جاي واحد يتعامل معه في تجارة أنصحك ألا تتاجر معه فإنهم ليس لدينا في تجارته أنصحك ألا تجوبجك نادب فإنهم ليس مستمما على عوره أنصحك ألا تفعل هذا أو من الحاجة حتى لا تسيب في ذكر عوراته وضراته وتجرات تثبيت الذي تقوم به النصيحه هكذا او نبينا صلى الله عليه وسلم هذه بعض من الحقوق المتعلقه بالاخوه في الله عز وجل او بالزمان اقيموا الحقوق المتعلقه بهذا العنصر بثواب وجزاء من كان في حاجه احواه ومن من احد ذهو لوجه الله لذاته ولا لشيء اخر اسمعي الحديث الجديد ده اقرا مسلم المسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وجبت محبتي وفي رواية محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاقلين فيها والمتبازلين فيها وجبت محبتك أي تحققت محبه الله عز وجل العبد ومن أحبه الله غفر جنبه وتجاوز عن سيئاته ورفع أمره وجعله في جنته أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالحة أعمل أقرر هذا أسأل الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثرهم إلى يوم الدين بعد اخوتي الكرام وجيراني الاعزاء اعلموا ان الجار له حق عظيم جدا وكلنا في هذا المكان جيران هذا مكان مغلق علينا فكلنا فيه جيران وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه لما سئل عن قول الله عز وجل والجاري الجنب كم هي المسافه التي تكون بيني وبين جاري هو يسمى جار قال اربعون زراع او مترا او اربعون بيتا من كل جهة من كل جهة واظن ان هذا قد ورد عن علي رضي الله عنه ولا على مساحة الهودة لكنه قد ورد عن الحسن رحمه الله تعالى اذا نحن في هذا المكان كلنا جيران فما ساقوله الان يتنزل على كل واحد منا تجاه اخوانه في دار مصر باكملها اسمع رحمة الله أنه صلى الله عليه وسلم بينا أن من سعى في حاجة داره وكان له معاولا وكان له مكرما فإن الله جل وعلا يحبه. اولا. ثانيا اكتمد ايمانه. ثالثا ادخله الله عز وجل الجنة. وعلى خلاف ذلك من كان مؤذن لجاره. هكذا ما ذكرتم? وإليكم بعض النصوص الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته. إن الله جل وعلا اوصى بعد عبادته وحقوق الوالدين بحق الجار قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا وبالطربة الساكن والجار في والجار الجنب والصاحب بالجنب حين يجاور بالقربى اي القريب منك وقيل الذي بينك وبينه قرابه او صله رحم والجار قربا والجار جنب يعني الجار البعيد عنك هذا ايضا ينبغي عليك حقوقاً تجاه هذا الجواب. قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحان من حديث ابي هريره رضي الله عنه. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. من هذا? الذي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ان ايمانه لا يكتمل. ما يعني مجاهزة? ان ايمانه لا يكتمل قال من هو رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بواعقه والله لا يؤمن الذي لا يؤمن جاره بواعقه اي الذي لا يؤمن شروره الذي لا يؤمن مكره الذي لا يؤمن كيده جار يكيد الشاهد جار ينكر لجاره جار يريد ان ياخذ زوجة جاره او ان يعتدي على زوجة جاره جار يسعى ابناؤه او هو الى ايذاء بنات جيرانه هذا كله داخل تحت هذا الحديث والله لا, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن امن جاره بوائقه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في من حديث أبي شرير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال في أخيها فليبكر من من كان يؤمن في الحديث الاول من لا يؤمن. إذن هنا سنكتبن ايمانه ان فعل هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. وفي الصحيحين من الحديث ابي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاله. إذا اكرام والاحسان الى الجار وخصال الاحسان والاكرام كثيره جدا ذكر الامام الغزالي في احياء علوم الدين خصال كثيره جدا تنبغي على الجار تجاه جيرانه ساذكر بعضا منها في كتاب القبه ان شاء الله عز وجل الان امن بالله من اكرم من أحسن أي أن تفذل له أن تنصحه أن تعطيه إن كان ذا حاجته أن تقوم في حاجته إن احتاج إليه أن تصف عنه كل أدى أن تصف عنه كل أدى ومن الإيذان أن تنظر إلى بيت جار طبعاً مستقف الشارع يقف البصد هنا يقف في الشارع يقف فيه يعني في شرفته في بيته فيرى جاره له امامه فينظر اليها ولا يسقط الطرف عنه مع ان اهل الجاهلية الاولى كانوا يغضون الطرف عن النساء الجيران اهل الجاهليه لان هذا من شيم الرجال وقد جاء الاسلام مثقلا لذلك ومؤكدا عليه اليقظه هذا من شيم الرجال ولذلك قال الشعراء وهو يصف حاله مع جارته مع جارته قالت واعمى اذا ما جارتي برزت. يعني انا عندي عمل. لو جارت ظهر الفجرة الدنيا لا الله. واعمى اذا ما جارتي برزت. حتى يغيب جارة الخدور. انت بتفتح الباب. فاذا بجارتك امانة قد فتحت الباب. فجأة مثلا. بأي صورة ان كانت حتى وان كانت الجارة مستهترة في نفسها. هي لها حق عليك يا لها. فانك تغطط مباشرة. تغطط عينيك او تلتفق عنها. مش اه تمع للنظر. ومس انت تعين عليها لا. بل ينجل عليك ان تغطط طرف عن كان من اتصال الجاهليه فماذا لكم بالإسلام بل إن من عظائم الأمور أن تؤذي الجارة ولا سيما في زوجته واسمعوا هذا فانه مهم لأن كثيرا من الجيران ربما كانوا في أسفاله ساعد في طلب المعاش فيطلبون الزوجات وهو يطلق في نفسه ان اقرب الناس اليه جاره. وان جاره في الشقة المقابلة او التي الى جانبها او في اي مكان في المكان. ان جاره من سيقوم بحفظ اهله في غيبته. فاذا بجاره هذا يكون فاسقا او فاجرا عياذا بالله. سيفعل على عكس هذا. فيستخف من مرأة مثلا. من المرأة موجبة او حبا او غير ذلك في نياب زوجها سيقع المحظوم وبعضهم عياذا بالله يقع في الزنا والفجوع وتلك حالات كثيرة وليست بالقليلة منتشرة نسأل الله دنا وعلى ان يطهر مجتمعاتنا. كثيرا يا اخواني والله. وهذا ذنبه عند الله اعظم. اعظم من سب الدماء. واعظم من اخذ الاموال ومن قطع الطرقات اعظم من هذا كله تدري لماذا لان زوجة جارك عرضه اقبله من اي شيء ولذلك روى في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه واسمع لهذا الحديث قال عبد الله بن مسعود سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يذنب اعظم اي الذنب اكبر عند الله عز وجل قال ان تشرك بالله او ان تجعل لله ند وهو خالق قلت ان ذلك العظيم ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني حليل زاني قل لو رحمه الله عليله الجار ايضاته وزوجته التي تحيطه ان تزانيه تزاني, تزاني رب برضاها يعني حتى لو بعد هذا في رضا المراه وفيه انه يفسد على على الرجل مراته ويخلق الانساك ويؤثق الاعراض ولا ويفتك المسر ويقصر الفساد ولهذا كان ذنبه عند الله عبد وجل اعظم ولذلك انه ينبغي عليه في غيبه جانه ان يحفظ عورته وان يسطر عرضه وان يكون في حاجة اهله ساعيا وملبيا اما عكس هذا انه يستحق العطوه من الله عز وجل اذا اخوه اقتراف ينبغي علينا ونحن في مثل هذا المكان خاصه ان يسعى بعضنا في حق اخيه اذا وان شيء يؤذي جار ومباشر مباشره ينبغي ان تكف عن هذا الشيء ايا كان هذا الامر قد ما تستطيع ان تكف عنه بعض الناس يعملت امام العمارات وتحت العمارات. الى وقت متأكير من, من الليل. طب الناس اللي عيدين لا ما اشغالهم اللي عندهم, عندهم مدعنهم. بعض الناس يوقع الارفة ومكبرات صوت جدا. فنؤذي جيران اسمع في ميدك ما تشاء. فانت مسؤول عن ذلك يا امام الله. اما ان يتعدى داركا لا غيرك فهذا لا يجب. فلا تقدر الاستطاع. نعم. انا اعرف ان البعض مواجب لهم. طبعا استعمل في الحاجات وقضائها وفي الامور وفي العطاء والنفقة. العطاء والنفقة هي للأقارب ذا مصرلات بالزيران. والله جائد ذا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن من بات جاره جارك. او من بات شبعان وجاره جارك. لا يؤمن. جار الجائع وانت لا تدري اصلا وانت ما لابد ان تتبع برضو قد ظر الامتر. لا يكلف الله نفسا الا وسعى. لكن القاعده العامه يا اخواني. ان يحرص الجار على جيرانه. ان تحرص على اهل جيرانك تدبع. ان تحرص على اهل جيرانك واكد على هذا. لان كثيرا من اخواننا في أسرار خارج البلاد يسعون في طلب الأرزاق والحاجات ويطلبون نساءهم وأبناءهم فمن هؤلاء غيرنا؟ غيونع؟ فمن له أولاد غيونج؟ فإن بلينا أن نسعى في قضاء الحاجات وأن ندفع من نزا أسأل الله جل وعلا يتقبل منه على عمل. اللهم أن يتقبل منا من صلّى على عباده اللهم إني أسألك عمن نافع وقبل خاشعة وقبل على بلاء صافرة اللهم بسط عورتنا وانذر عاتيها. اللهم احفظنا بين ايدنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك كان من موتانا لفحصنا اللهم اطع عن بلادنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم اجعل نصران ملها مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم